إ ن شاء رحمه الله ما ب ن ا ه وصلنا عنه ذا المصطحاب فرسولك ل قال ا ل م س ت ح ا ب قرنا به سلس ا ل د و ن ي وطلاق بطني والحذاكر والنبي نحيف و ا ل ر و ل الذي لا يبقى ي ت و ط ر و ن لوقت كل ص ل ا ة ويصلون به ما شاءوا ف إ ذ ا قرات الوقت وطل وجوء ف ي ت ب ف ر و ن ل ص ل ا ة اخرى قرات المستحابه ومن به سبس قومي انطلاق ا ل م ط ن وملاك الريح وهو عهد ا ل ك الجهد الذي لا يبقى ي ت و ق ع و ا لوقت كل صلاه ويصطدمون به ما شاءوا لروايه النعمى ان النبي سوى سبب قال تتوقعني الصحابه لوقت كل صلاه وقرع به صلاه السلام لطاطمه تو ابيت العيش بين قالت لو اني استحاب فلا اطلب توطي لوقت كل صلاه وعليه اكمل قال م عليه ا ل ص ل ا ة والسلام المصطحبه ت ت ر ب ع لكل ص ل ا ة ل أ ن ه يغادر صلاه لأنه يغالي الوقت قال عليه الصلاه والسلام اينما ادركتني في الصلاه فين منتو صليت ويقال اتيك لصلاه القرط اي ل صلى الله و ق ت ض ا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الصحابه تتوضا لوقت كل صلاه فكيف نجمع بين الحديثين كيف نجمع بين الحديثين الحديث الاول ان الصحابه تتوضا لكل صلاه هذا نقص في ايجاد الوقوف على الصحابه لكل صلاه لانه متكامل لديه كم وصول الاشياء وهو يحتاج ايضا التاويل يعرف الأمين ا ل ت وهذا ق وقت ي أي في ت وعملت صلاة ما كثير ن ي ت ع ا ر ف كما ك ر ن ا مع ق و ل ا للسلام أ ن الصحابه تتوقع ل و ض ح ل ص ل ا ة وهذا ح د ي ث م ف ش ر ي ح ث ن ل ا ل ت أ و ي ل لا يوضح المفشل بقوته فتصلي صلوات بظهور واحد في الوقت كل ص ل ا ة م ح ر و ظ ة وهكذا نسمع بذلك هو قال من اختصر ق ا ل ل ن ي ر ا د لانه يراد بالصلاه الوقت وأردنا حبيث لكل في الوقت ا ويقدم ج ب عليها في ت صلاة أن تتوقف ر و ا ح د وأصدق ل م ا ش ا الحديث الأول وهذا النص ا ء لذلك يكون نص ع ر م ع ا ل د الآخر م ف س ر ويقدم احتمال ا ل ت أ و ي ل على النص الذي يهتم التاويل كما نص عليه なので、今日はここで言うことを言うことを言うことを言うことを言とを言うことを言うことを言うことを言うとを言うことを言うことを言うことを言うことを言ううことを言を فاذا صار الوقت بطل الوقت هذا اصحاب الاعداء ر وهنا لصلاه النصرى لما راوينا هو طهاره معدوده تنتقل بطول الوقت اي وطرف عند ابي حنيفه محمد وعند زفر بطول وعند ابي يوسف بايه ما كان بين المصممين ثمره عند ا ل خ ا بماذا تفقد انها تنتقل بظهور الوقت كما هو راي الامام محمد ام بظهوره عندما محمد تصبح وعند زفر بدخوله وعند ابي يوسف سواه من دخول ينتقل ف ت م ر ل توصلات لتبقى في مسالته اذا توقع على الصوف ثم طلع ع ل الشمس و إ ذ ا توقع بعد طلوع الشمس ل ذ ي ن يغلقها ثم ت ت ل و ق ت فعندهما من عندهما هنا فعندما ينتقل في الاولى لتقول ولتتقل في ثانيه يعني اسمعندك ان ي ح م ي ا ل ومحمدنا نرسمها لتقل في الاولى لتقول ولتتقل في ثانيه يعني ش ي ء للمجال و ل ى شكلي لتقبل سكت المقاعد الشمس و ل ت ل م ولتتتقل من ثانيه أ ي إ ذ ا توفى بعد ط ر ر الشمس ل ل ذ ي اودقها م د خ ل وقت ط و ر ه وعند سفر بالعكس وعند ابو يوسف عند ابو يوسف يتخذ فيهما ل أ ن ه ا ت ح ا ر ه مع المنافقين ل ن ا ف ق فتتقدر بالوقت فلا تعتبر قبله ولا بعد ه و ل سفره انها لو لم تقتل بالدخول دخلت على وقت الصلاه و أ ن ه ث ي في ا ت ا ل ن ص ولهما أ ي اطرت على نصر الايمان ولكن م م ح د ع ى سفر أنها ت ل ي دوائل الحاجة ما ل المتأذن تلك المسؤول ت ي غير تدرونها وتطورونها ما تكتبونها حتى واضحة نقطعها سريعا فيه شيء واضح إ ذ ا قرات معكما ع ر أ ي ا ل إ م ا م و ر أ ي محمد و ر أ ي س ف ر و ر أ ي ا ل م ر و ل ي ع ن س ت ج د تطلقونها على ما ذكرهم من لصبوك المثاليه ش م في نسبه ل ما ن دخل الضوء وفي و ق توقع نبيل ز ا الحاجة ل للصبح ق و يجب في مقطع الشمس و ل ن ا إن توقع ق بعد فروع الشمس لكن بالحدث ا ل س ا ن ق ف ن ا ل ص ل ا ة مع الدم الموسط ل أ ن ه ل و لا يرفع حدثا و ل ي ع ا له قال معذور هو الذي لا يملي عليه وقت ص ل ا ة إ ل ا والحدث الذي اتي به موجود يعني منهم من أ ص ح ا ب ا ل أ ع د ا ء حتى ن ن ط ب ق عليه أ ن ه صاحب ا ع ذ ر قال الذي لا يملي عليه وقت ص ل ا ة إ ل ا والحدث الذي اتي به موجود يعني 私たちはそれを見つけたとき a 私たちはそれを見つけたときに、私たちはそれを見つけたときに、私たちはそれを見つけたときに、私たちはそれを見つけに、私たちはそはそれちはそときに、私たちはそれを見つけたときに、私たちはそれを見つけたときに、私たちはそれを見つに、私たちはそれを見 يحضر فلا بد أ ن يكون في كل وقت لا ي ن ب غ عليه وقت ص ل ا ة ه الا وفي هذه ا ل ح ا ل ة حتى لو قضعت انقطع و ت الدم ا صاحب ع ذ ن وقتا ل ا ن ت ا م ل ا أصمعه ا ل ا ر ي ع ن ي ان ل ذ ي لا يكون ع ق صاحب عبد العيد ة والمسجرة من وقت الانقطاع و ل ل العشرة على العشرة و ل ه ا ع ا معروض في ا ل ز ا ئ د بعد ع ا د مستحابة ه على ا د معروض ا ل ع ش ر ة قليل فهمهم و الصحابه وتغطوا الى ايام ا ل خ ر ا ي ع ن ي بمعنى الى اهل العشر بعد ة ويزيد من الدم الى العشره دون ط ل ق ة ا ء تعمل بالعشره إ ل ى اكثر حيث تزيد حيوان فاذا زاد عن العشره علم منه انه ما زاد عن عادتنا يعتبر الصحابه فتقضي ما فاتنا عن انساننا صاحبت عاد سبع ايامنا اسم المرء الحي الى اكثر من عشره الى ما بعد السبع تقضي ما بعد السبع ع ن د م ثم ي ا م أ ي ا م عادتها وعلم انها زاد عن ا ل ع ش ر ة هو ا ل ص ح ا ب ة قال ان ل ل ز ي ا د ة على ا ل ع ش ر ة علمتلها مستحابه فهو الى ايام اقرائها قال عليه الصلاه و ا ل س ل ا عن المستحابه عشره ايام قال أ ق ر ا ئ ك م وتوضي وصلي و إ ذ ا بلغت م س ت ح ا ب ة فحيغها عشره من كل شر ه بمعنى نقول ان نوعدا ل ا س ت ح ا ض ه ما يطلب قبل الحي و ا ذ ا كان ينزل ع ي ه ا ل س ل ا قبل ا و م اذا امر لك فاستعتبر ان عشر أ ي ا م استحاضه قال ل أ ن ه ا مده ط ا ر ئ ة للحي فلا ت ك و ن الشيخ ت ن ا ل استحاضه لما تقدم وضيعناه ف ي ن وضعناه السجن إ ل ا ذ ا كان هناك سؤال قبل ن م ان ت ب د ا ل ل ن ف ا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 وكل ع ق انتظام الدوره ي ك و غالبا بعد الولاده قد لا تلتغم الدوره الارضيه احيانا لان الهرمون في طبيعه الجسم قد لا تلتغم الدوره والحمد لله ان اصلا فهناك علاجات لعمليه تنظيم ا ل د و ر ة ي ع ن ي ج ن م ا و ا ت ن ر ك مهنه لكي يكون هناك م ه ن ج د ف ي يكون ه ن ا مهنه لكي يكون هناك مهنه لكي يكون هناك مهنه لكي يكون هناك مهنه لكي يكون هناك م و ن ه لكي يكون هناك مهنه لكي يكون هناك م ه ن ا لكي ي ع و ن هناك مهنه ت ك ي يكون هناك مهنه لكي يكون هناك مهنه ل ك ا ي ك و ل هناك مهنه لكي ي و ن هناك م ه ن ا لكي يكون ش ا ء ا ل ل ه لكي يكون هناك مهنه لك 私はそれを見つけたときに、私はそれを見つけたときはそれを見つけたときに、私はそれを見に、私はそれを見つけたときに、私はそれを見つけたはそれを見つてたときれを見つたときに、私はそれを見つけたそれをそをとと لا ل مش لا لازم تقول ب ه ستزيدك مقلنا اذا انت تتقوا في صلاه ع ا د تنقض امر اعادتك يعني العاده تدخل في مره واحده كمان ا ل ا د ق قال ابن عبي الله ت ع ا ل ع لو ص و ر ن ا لو ز ي ن ما تدخل حقك النص ما يدخل امر ا ع ا د ل ي ه ا ل ا ن في مره من ايام ع ا د ه نزل عليه ان استمر إ ل ى ا ل ع ش ر واستمر ايضا بعد ا ل ع ش ر صارت دعس م ر اما ل فنحن عشره فاصله زاد فقد اختار ل ع ش جريمه في الايام ن ا ل فما زاد علينا ة هو ا ل عادت الشابعة ونستمر もう一度は。 أ ن ا اختلف عنه أ ن ا البارحه ب ا ل ن س ب ة ل ط ب ي ع ب أ ن جماعه و ل د ت ي إ ل ى طهوه اسم مقصود ان ينبع وقت الصلاه لاكن انا مقصود غير ان تتبع منافس وقت كافي يعني ان هو عليه وقت الصلاه كافي يعني عن السوء او ندور العصر و إ ن ل ا ه ذ ه ا ل ح ا ل ة او هذا العذر موافقه ع ن أكون له 私はこの辺の話を聞いています。<ペー> ع ن د ا س ت م ر ا ص و ص ا الى العشره وانقطع يجب ان تعرف الشبع والثلاثه ايام أنت أنت من الاستحاضه ا ل تستطيع ان ننتقل من هذه الاستحاضه لا ت س ت ي ع لماذا لانها الحالة عشر عشر ايام ايام اوها تحددنا استحاضه ا ي ا م من ب ه ا ء الوقت وبحيث ا ل س و ر انها اذا زاد عن عادتها شبع ايام تنتظر الى عشره إ ذ ا بعد الشبعيان تندب ا ل العشره اذا بقي نزول ا ل ث ل لكن ن ز ا د عن العشره عرفنا ان نفعل ما بعد الشبعات ولكن نقطع على العشره كلها من دون إ ل ى أ ك ث ر ا ل ح ل ق الله يمكن والحلقه م نمتحون ا ل نعم لا ت ش ط ر ي ق م و ا ع د ة جديده ة ن ح ا لذلك نكون العدد من النظر نحن ا ل آ ن نريد يعني ان نقطعنا هذا الدم حيرا مش م ح ا ن ح ر ه ب ان ن هذا ا م ا ن م م ن ان يكون هذا المكان م م يكون هذا ل م ك ا ن م م ا ي ذ ا المكان ممكن ان ي و ن هذا ل م ك ن م ك ن ان يكون ه ذ ل م ك ك ن ان ي ن هذا المكان ي ج ك ن ان ي ن ه ا ا ل ك ا ن ممكن ان يكون هذا المكان ممكن ان يكون هذا ا م ا ن م م ن ا يكون هذا ل م ي ا ن م ان ي م ر ا م م ن و ن ذ ا ل م ن م م ن ان ي ك ل م ك ا ن م م ن ان يكون هذا ل م ا ن ممكن ي و ن م ن ان يكون ممكن ان و ن ممكن ان ي م ن ان ي و ذ م ك ن ان م ن ان ع د ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ا خ ا ض ان ان ان ان ا ان لماذا ن ع ت ر ر ا ر ا ل ا ي ن وسلافه لن ن ان يقرا على ن ع ر ط ي ن وقالوا لي انا ل ع ي حتى ستكونون ي ا ط ي ن و ا ح د ة ف ما ي ق ى و ن و ن هناك ستكونون هناك ستكونون ه ن س ت ك و ن و م ي ن ا ل أ ت ك و ن و ن هناك ستكونون هناك س ت ك و ن ث ن هناك ت ك و ن و ن ه ا ك ت ك و ن و ن هناك س ت ك و ت ك و ر و ه ا ك ت ك و ن و ن ه ستكونون ن ا ك ل ت ك و ن و ن ا ك ستكونون هناك س ة ع و ن و ن هناك س ت ك و ن و ك なので、ここまで15歳の時に、<スープ> ولكن يجب ان يكون يعني هناك انسان ل ي ع يمكن ان ي أ و متى ن ه ذ ا ك انسان ي م ل ن ان ا ل يكون العالم ك تحكي ع ن ا ك انسان م ب ا ل يمكن ان يكون ه ن ا فنقول عبد ا ن س ا ر يمكن انسان ح و م أقل العبد الأحكام للسحة م تشفون ت ي 私もありゃあ、私もありゃあ、私もありゃあ、私もありゃあ、私もありゃあ、私もありゃあ、私もありゃあ、私もありゃあ、私もありゃあ、私もありゃあ、私もありゃあ、私もありゃあ、私もありゃあ、私もありゃあ、私もありゃの私もありゃあ、私もありゃあ、私もありゃあ、私もありゃあ、私もありゃあ、私もありゃあ、私もありゃあ、私もありゃあ、私もありゃあ、私もありゃあ、私もありゃあ、私もありゃあ、私もありゃあ、私もありゃあ、私もありゃあ、私もありゃあ、私もありゃあ、私もありゃあ、私もありゃあ、私もあ、私もありゃあ、私もあ、私も ويقول النفاس او النفاس في نعم ما صحيح قال هو الدم هو القسم الثالث عشان تنقل النوع الاول في الحيض والثاني دم ا ل ا س ت ح ا ه والثالثه النفاس او النفاس هو الدم الصالح عقب الولاده لانه مشتق من تنفس الرحم بالدم او هو للنفس لانه مشتق من تنفس الرحم ب ا ل د فنفسروا يعني هذا ن و القول ا و ل د والكل م و ا قال ولا حتى لاقلبه ه ولا هذا راي الايمان إ وراي قال ولا لأقله الايمان م إ محمد بن حسن أ ي ض ا خلاف أبي يوسف رحمه النفاس ل ل ه ت ع ا ف احد عشر يوما وهذا خلاف بشريريه من وجد في الاختيار ذكره ابن عبد في ح ش ي ت ه رحمه الله قال لا حد لاقل اذا لا حد لاقلني على ر أ ي ا ل إ م ا م ما ر أ ي ا ل إ م ا م و ر أ ي محمد و ا ث ر ه م اربعون يوما لقوله عليه الصلاه والسلام تقول ا م ف ج ا أ ر ب ع ي ن يوما الا ان تراه قد قبل الفتن قدرا ل أ ك ث ر ولم يقدر ا ل أ ق ل يعني هذا يجب م ع ن ى ه التقدير ا ل أ ق ل من التماسك ولو ك ا له ح ب د لقدره ت و ل أ ن محمود الولد سينته بثمن الرحم فيصومه ع ى التقدير فلا ياتي الحيث فاحتاج الى التقدير ليستدل ب د و ا م ه على ن ه من ا ر و ا ح د م لماذا حتى لاخذ المفاس عند ا ل إ م ا م محمد واربعه اربعون يوما ش ل ا ف ا طبعا ل ل إ م ا م الشافعي رحمه الله عليه و أ ي ض ا المالكيه على عبادته لانه يخالف المثل هذا دعوه ن ق ط و ع ه ب ا ل ش ع ب ي ة خمسين يوم من على ب ل ك ق و عن ملكيه ا ستي ن أ و لا عكسان ما ي ل ا ت ظ و ن الا وان ش ع ب ي ة ستي ن أ و زناد الملكيه ع ا ي ن بدل بس بدل سيئه ممكن تصرفوا ب ه ذ ن الملكيه ا المسلمه 私はそれを見つけた。 ل ط و ي عليه الصلاه والسلام تقضي المتساء اربعين يوما إ ل ى ان ترى قوطا قبل ذلك قد ترى الاكثر ولم يقدر لقد ولو ذهبوا حدا لقد تروا ولان قبوت الولد دليل قبول التم الى الرحم تسئولي عن التقدير ان الولد عاده ما يكون الا من قبول التم هذا على الغالب هذا على الغالب ولا دليل في الحي يعني هذا الفرق بين ذنب الحيض وذنب ا ل ن ف ا ش يعني أ ن النفاس الذكي م ر ا ف ق لولده خلاف الحيض أ ن ه لا وجود ل و ل د الحيض ل ولد لولده الحيض فاحتل الى التقدير ليستدل الى ا ل ه م على أ ن ه من ا ل ر ا ح د ومن س ي د ن ب و عمر ليس ق ض ل موالد ف ر أبو عمر بين النفاس والحيض نعم لعبد الحيض غير الولد لذلك ن س ت ج ل على أ ق ل الحيث نستدلين على ا ل أ ق ل مكروه ي د ل ه ولكن ت ل ح ا كيف نقدم فلما نصلي كذلك قال الحيث ذات الايام هذا تطبيق وليس ل ح ا ج ه الى التفكير لقد اعتقد ا ل م ف ت ش ا ء م ع ي ن يوم الى إ أ ن ترى قوما قبل ذلك قدر الأكثر ولانه ق د ر يقدر أم قال لي بالدم ر ذ كان الحجم ولأن حدود ولد الإنسان ل و الاربعين و ل ن ا عاده فالزائد علينا ا ل س ح ا ب ة ف إ ن لم يكن عاده نفاس ما أ ر ب ع و ن وقد بيناهم في ا ل حيث يعني ن ك ب ت ما اخذناهم في حيث عن المفاس يعني قلنا ا ل ع ا د ه تكون بمره و ا ح د ة فلو ان امراه ولدت ثم ظهرت مثلا على عشرين طبعا خلاف على ما يفعله ا ل ك ر ي م من ع و ا م النساء يعني ذ ا تستطيع ا ان تميز ان تفاسها اعتقد ن ه ا خ ا ص ة عند ت ج ا ر الشام طبعا المفاسى أنه ل ن بعيد مره وثلاثين يوم تلتسل على ب ع ي ن تغتسل وتصلي سواء ق ط ع قبل على عشرين ويزال على اربعين ل ا ن يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون أ ن ا ك من يكون هناك م يكون هناك من يكون ه ن ن يكون هناك من يكون ه ن ا ل ك ل ا من ن ه ا ك من ي ق و ل ث ن ا ك من ي ن هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من ي ك و من ف ت ر ش حتى ك من ي ك ن ا ك م ي ك ن هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون ا م ي ن هناك من ي ك ا ك من ي و ن ا ك م ا ك من و ن ه ن ا يكون ه ا ي ك ا ك من ي ك ن ا ك ي ن ا ك م يكون ا ك يكون ا ك يكون ه ن ا من ي و ن هناك ي و ه ن ا م يكون ه ا ك من ا من ي ك ي ك ن ه م يكون ه ن ا ي ك و ه ك م و ا ك م م ا ك من يكون ه ن ا ل أ ن من ي و ن ا ك م ن ولعادته ا في م ر ة و ا ح د ة فاذا ولدت وكان ن ف ا س و ا عشرين يوما فعشرين ومن تغتصر تصلي قال لذلك ق د و إ ذ ا جاوزت نمو ا ل أ ر ب ع ي ن لاعبد استمر إ ل ى ا ل أ ر ب ع ي ن وزاد فلست غتصر على ا ل أ ر ب ع ي ن إ ن ه ا حتى ا ل ح ي ث اربعين ل أ ولا ا ع ا د ة ا ل ش ا ئ د ع ي ن ا استحاره ف ا ج لدينا ا ع ا د ل نفاسها اربع وقد ج ي ن ا ه بالحفاظ و ا ل م ف ا س ف التوهمين عقب الاول يعني ي ب د أ العدل ا م بعد نزول الولد ا ل أ و ل طبعا ً هذا يتكلم على يعني في زمان يعني قد ي ت أ خ ر ن ز و الولد الثاني يوم من م ئ شهر شهرين و أ ن ت هذا الكلام غير موجود في, في واقعنا انه احنا ما في حسب فاتح من الدواء ما ب ا ل د و ا ل حتى لو ت أ خ ر ت عن نزول الولد الثاني فقال الله يجب ان نذكركم من ناحيه وسادعي توما بعدها حتى ا ل تعصى رياده ل لا تذكر ن ب ف على جمالك ان لم يكن يعرف ما يعقب ما انت قلت السنه لذلك قال ونفاس في التوين ع عقيب الاول وقال محمد يوسف عقيب الاخير فلو كان بين الولادتين اقل من سته اشهر, أشهر فلا نفاس لها من النفاس ث ا ي وعند محمد م أيده نزيل أولاد الثاني له بيهم؟ من الثاني م ف ا ا س بعد ل و ق له ن ان لكي ع م النفاس والحلف سواء من حيث المخرج و ا ل م ا ن ع ي ة من الصوم و ا ل ص ل ا ة والحلف علمنا الحامل وكذا النفاس ولهما ما ذكرنا من حد ي ل ا ل ظ وقد وجد لسلاسل حيث لما ذكرنا أ ن ه ينشد ف ن و الوطن ا ل ح م ل ثلاثه ايام وهذا كله بيدناه في الحيث ولعده القوي ب ا ل أ خ ي ر اجماع اي بذل الولد الثاني قوي تعالى وعلا في ا ل ا ح م ا ل أ ج ل ان أ يضعن حملهم فهذا الاجماع ل أ ن ه معلق بوضع ا ل ح م د لا ي ت ن ا و ل الجميع وهي حامل بعد ا ل أ و ل قال ووقت ذلك تبع بعض خ ل ق ي ولده وتصير به مفساه وهذا ايضا نسالهما تجاه الكثير من النساء ف المتزوجات كانت حديثا النساء هذه الايام بدعها في اول مره لا يساله حملها لضعف عندها لضعف هذه التوكيل ليشربهما ما, ما, ما سميان الملفت فاذا ع د الجد الولد أنها أصبحت نظر الشهر بينه الفساة ما طبعاً تصبع بعض حال في الفساة من يتخلق إ ا ت ب ن ا بعض خ ل ق الولد إذا ا ت ب بعض ع ن ا إذا خلق يعني ع ب ا ر ة عن ك ت ل من الدم لا يصبح به ن ف س ا ف ا و ض ع و الصوت ا يعني إ ذ ا استمر به الثدي بعد انزالها لهذه الطبعه فهي س ت ح و ل ه ر ت و ض ع ه لكل ص ل ا ة しかし、このたのをい。 يعني إذا ولكن ا ت نفن ا هذا وراثت خلطين هو وراثتا ناسي م س ص و م ن ز ل م عنه ل المجيل ي وراثت ع ي تركي ي ع ن في سرعه ا الجنسيه ا ب ا نكال الشرط في و لكنه يمكن ان ي ك ه ا ك من يمكن ان يكون ه ا ك من ي م ك ا ا من ي م ك ان و ك ان ه ذ ا ك م م ك ن ان يكون ه ن ا ن يمكن ان يكون ا ك ل ن يمكن ان ي و ن ا ك من ي م ك ان ي و ن ا ك من ي م ان ي ك ا ك من يمكن ان ي ه ن ا ي م ن ي ه ا من ك ان ا ك من ي م ك ان يكون هناك من ي م ن ان يكون ا ن ي م ا يكون ا ك من ي ان ي م ن ان يكون هناك من ي م ن ا يكون ه ل ا ك من ي م ا ي م ن ي ان يمكن و ن هناك من ي م ك ان ي م ن ان ي يمكن ان يمكن ان ي م ك ا ي م ان ي يكون هناك من ي م ان يمكن ان ي م ك ان ي م ان ي ان يمكن ي م ن ي よろしくお願いします。<スープ> ご覧いただきまして、私はこのように見えます。Ts, وانا انصح الجميع ب ن يقرا في كتاب مسلم ا ح ت ر ا م ن ا في هذه الاحكام ا ل ص ل ا ر يسمى كتاب جامع الصغار جامع احكام ا ل ص ل ا ر لماذا استمشي الحنفي وهو من أ ف ض ل ما جمع في هذا الباب يعني احكام ا ل ص ل ا ر لكل ابواب ا و م ج ل د ي ن عند الطباعه في كتابه وصلت الى المراه هذا الولد فاستشار فنزل الحي هل يصلي ف ل يغسل ويكفن ويصلي عليه عند ا ل ح ي ه فياكل احكام الميت ل ع ا ل ي من حيث انه يغسل ويكفن ويصلي عليه أ م ا إ ذ ا لم ينته حي نظر ميتا ف خ ر ص يكفن ولا يغسل يكفن ويسهل لهذه النساء احكام منه ا ن كثير من النساء ا د ت ب ع و ل ه ا ما يموت و ل ي ا ي ص و ن هناك ا ج ه ي ق و يكون هناك اجر ح ي ا ه و ن ان ن ح ي ت ه ل و ن ان هناك ا ح ي ا ل و ن ان هناك اجر ي ا ت ق و ل و ن ا ا ك اجر حياته يقولون ان هناك اجر ح ا ت ه يقولون ا ا ك اجر حياته ي ل و ن هناك اجر حياته ي ل و ن ا م ا ك أ ج ر ح ي ي و ل و ن ان هناك ا حياته يقولون ان هناك ا ج ي ا ت ه ي ق و ل و ان هناك ا ر ح ي ا ت ل و ن ان هناك اجر ي ا ت ه يقولون ان ه ن ا اجر ح ي ه يقولون ان ن ا ج ر ا ت ه ي ل و ن ان ه ا ك المباحة و ج و د ل ك وموجود ع ت ه و ا س م ا ا ل ا س م و لا و ع ي ا كان يمكن ان صلاة اللعظات الاسطحاب يكون ع ن هذا الموضوع كانت ا ا ن هو مزارع ما ل ومحيطه ومحيطه 私たちはそれを考えていることです。 لا ن أكثر من ا ل يزال ا إنها ليس ليس بأنه بأنه عن اربعين م و تبغى الاشتحار يعني إ ذ ا كان لنا عاده فلا تنزع بعضه ي ع ن ي ا ل س م ا ر ا ت ك ث ر من عددنا لم ت ن ت ظ ر حتى الاربعين تلقى المثال؟ وعلينا عن أشعر أنه يعنيه، بمعنى مئة ا ل م ف ا ص ة مع أ ر ب ع ي ن كيف سرعتها يعني لان المضمضه اول مره في المجتمع يصل ي عليها ستين يوم لا نقول عن تسعين يوم نقول فقط على اربعين ت غ ت ا ل لانها ه ل ي ا هي س ي ط من ا ع م د ن ا ل م ف ا ا ل ل ه 私たちの心の声を聞いてください。